وَبَششِر ال الذيذينَ آمَنُأَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صيدَقٍ عدَ رَبِّيم قَالَكَافِرُونَ قال إِ هذاَا لَ سَاحِرٌ مُبين إِ رَبَّكُم اللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَلَوضَ فيِي سِتَّةِ أي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 20. 21. 22. 23. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 30. 31. 30. 30. 31. 31. 32. ف في اختِْلَ فيِي الليْلِ وََّارِ وَماَا خَلَقَ اللهَّهُ فيِي السَّمواتِ وَالأَْضلَ آياتِ لِقَّ يَاتَّقُون إِ الذيذنَ لا يَوْْجُونَ لِق أَنا وَرَغُ بِالحيةِ الدُّنْيياَا وَقُمَأَُّ بِهَا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 وَلَوْ يُعَجل اللَّهُ لَِّاسِ الشَّرَّستِ عَجَلَهُم بِالْخَرِ لَ قُضِيَ إلَْهمْ أَجَلون فَنَذَرُ الذينَ ل يرجُونَ لِقَ أَنا فِي تُغْيانِيم يعَمَُون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 جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا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 اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلمتم عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون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 شف أن عِ الله قُل تُنَبّون الله بماَا لا يععلم في السمواتِ وَل في الأق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 وَيَقولُونَ لَلَا أُنزِلَ عَلَيْ آيَةُِّ من رُبِّهِ فَقُلْ إَِّ مَغَيبُ للِلَّا فَن تَظِرُون إِّ مَعَكُم مِنَ الْمُم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 هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ نَّاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُوا الله, اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلََّا أَ جَُم إذ يَبَوونَ فِي الأأَْضِ بِغَيْيرِ الحََّ ي أَ وََّاسُءَِّ مَا بَغْضكُمْ عَلَ أَنفُسِكُم مَتَعَ الحَاتِ الدُّنْييا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط بين نبات الارض فاختلط بين نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اَخَذَتِ الْأَرْضُ صُخُورَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ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 قُلِ الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا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 وَإَِّ نُ لِيََّكَ بَعضَ الذي نَعِدُ مأَوْونَتَوفَّيََّكَ فَإلَناَا مَرْجِعُم فَإلَناَا مَرْجعونثَُّ اللهَّهُ شَهيدٌ على مَا يَفعلُون. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن آتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به فَد君تُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ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 قل بفضل الله وبرحمته فَبِذَلِكَ فليفرحوا هو خير مما يجمعون قُل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أرأيتم كُمْ أَمْ على اللهَّهِ تَفْتَرون وَماَا ظَنُّ الذيينَ يَفْتَرونَ على اللهَّ الكَذبَ يَومَ القامَ إِ اللهَّه لَذ فَضلٍ على الناسَّاسِ وَلَ أَكثَرَهُم لا يَشكرون وَماَا تَكُ فيِي شَألْنِ وَماَا تَتْن مِنهُ مِن قُرآانون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 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولداه سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض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 البّيناتِ فَمَا كانَوا لؤِّنُ بِماَا كَذَّبوا بِلِ قَبل كَذَلِكَ نَقُبَع على قُلُ بِالمُعتَدين سَُّ بَعسْنَ مِن بَعدِهِمُّ سَوهارونَ إ فِي الرعونَ وَمَلَائهِ بآياتنَا. فَسْتَكْبَو وَكَانوا قَوْمًَا مُجرَِمين فَلََّ جَ أَهُمُ الحَقُّ مِن عِدِنَ قالَاوا قَاوا إِه ذاَالَ سِحر قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا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 وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ فَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم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 وَاجْعَلْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَم مُ سَ رَبَّّنَ إِكَ آتَيتَ فرعون وملأه زينة وأموالا فِي الرَّْنَ وَمَلَ أَمزينََةَم وَأَموَالَم فِي الحَياتةِ الدُّنْياَا رَبَّّنَا لُضِلُّ عَم سَبِيلِكْ رَبَّّنَقُ مِ السَّعلَ أَمْوَلم وَشْدُدَ عَ قُلُوبِيمْ فَلَا يِّنُ حتىَتَّ يَرَوُ الْعَذاَابَ الْأَلِيم.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 صِيتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ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 لقد جَاءكَ الحَقُّ مِ الربِّكَ فَلا تَكَُ إ مِنَ المُمْمتَرين وَلَا تَكَُ إ مِن الذيينَ كَذَّبوا بآياتِ اللههِ فَتَكونَ مِنْخاصِِرين إ الذيينَ حَقَّّت عَلَيْهِم كَلمَةُ رَبّكَ لا يُمنون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 إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُم عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حين وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا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 وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَل يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُجِيلُ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ